وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالبينات والزبر وأنزلنا اي كَذِكْرٰلِتُ بَيْنَنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ وَحَجَرْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرٰلِتُ بَيْنَنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ هفَأَمَِ الذيينَ مَكَتَاتِأَن يخْسِ فَلهَّ بِهِموي أَضَّأَيَ فيجُم فَأَن الذيينَ نَكَكَئاتِأََ ف أَوْ يَأثِيَغُمُ العذَابُ مِنْ حَثُ لَا يَشْرُون أَْ يَ يَجُونعَذَابُ إِ حَثُ لَا يشْْرون أَوْ يَأخُذَهُم ف تَ قَلُ بِهِم فَمَاهُمْ بِمُعجزين أَْ يَأُلََهُم لِكُلٍّ حَوْلٌ مِّيثْلُ حَوْلِهِ ۚ وَمَا يُذَنِّقُونَ إِلَّا مَا كَسَبُوا ۗ وَعَلَيْهِمْ حِرْثُهُمْ ۖ وَهُمْ يُسْتَخْفُونَ بِهِ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عن والشمائل سجدا لله وهم داخرون يتفيأ ظلاله عن الجميع والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَلِلَّهِ يَسْتَغْنَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ و الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَتَفَيَّأُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ رَبِّ مِنْ سَوْفِهِمْ وَيَتَعَدُونَ مَا يُنَهَوْنَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اسْمَيْنِ وَقَالُوا نَحْنُ غُلَاةٌ مَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَيَّـا يُفْرَهُونَ فَأَيَّـا يُفْرَهُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وله الدين واصبا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَعَصْلًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا قُلْ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ثُمَّ إِذَا تَكَبَّرُوا عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ